ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا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 زلكم نصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن شيء لعلهم بلقاء ربهم